إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرة صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم